بوك تو تردسة بوسم ثمانية وثلاثون وتاكسي في التاكسي في التاكسي من فضلك اطلب لي تاكسي سياره أجرة. من فضلك اطلب لي تاكسي كم يكشتو يدهاتس دو واكظالا تكلف الى محطه القطار كم تكلف الى محطة القطار كل يكشتو يدهاتس دا المطار كم تكلف الى المطار من فضلك على طول من فضلك على طول كاليلاسكا من فضلك هنا الى اليمين من فضلك هنا الى اليمين كاليلاسكا там من فضلك هناك عند الزاويه الى اليسار من فضلك هناك عند الزاويه إلى اليسار يا أسرعوا أنا مستعجل أنا مستعجل وعندي وقت معي وقت كلي للاسكه من فضلك هدي السرعه Мін фадлак, гадд аль-сур'а. Калі ласка, спніт тут. Мін фадлак, таваqqф хуна. Мін Пачакайце хвілінку, калі ласка. Мін фадлак, интазир лахдха. Я хутка вярнуся. انا راجع فورا انا راجع فورا. من فضلك اعطني فاتوره من فضلك اعطني فاتوره و لا يوجد معي فكه ما معي فكة. رجتو باكينت سابي تمام الباقي لك تمام الباقي لك ادوازيتي ماني كليلاسكا با غتم ادرسة اوصلني الى هذا العنوان اوصلني الى هذا العنوان ادوازيتي ماني كليلاسكا دا مايوه غسينيце اوصلني الى فندقي اوصلني إلى فندقي أدوزيتي مني كليلسكاً на пляж أوصلني إلى الشاطئ أوصلني إلى الشاطئ